إِنْ يَوْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَافَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظُمْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن حَمْلٍ فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى لينفقدوا سعة ساعت من سعته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 ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اللهم الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء